من الجزائر هل من دعا الله أن يهديه إلى الصواب في أصول الدين أو فروعه وتحر الحق يوفق إليه لزاما الجواب إن علم الله فيك خيرا وفقك هذا الداعي إن علم الله فيه خيرا فإنه يوفقه ويكفي أن تحرص على الحق والصواب وأن تسأل الله أن يهديك إليه وتبذل الأسباب فالله عز وجل لا يخيب من رجاه والله عليه وجل أوجب على نفسه يعني كتب على نفسه وأوجب الرحمة وهو عز وجل رطيهم بعباده أما أنك تلزم الله عز وجل بذلك فلا أما هو سبحانه فقد أوجب على نفسه الرحمة وهو سبحانه وتعالى لا يضيع من رجاه فعليك بذل الأسباب وأما أنك لزاما وغير لزاما هذا ترك إلى الله لكن توكل على الله وادعه وابذل الأسباب الشرعية لمعرفة الحق والصواب وابذل جهدك في توحيد الله وطاعته فإن علم الله فيك خيرا أو في هذا الداعي خيرا وثقه